بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثير أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في برنامج أمة وسط الذي نتحاور فيه مع فضيلة العلام الشيخ الدكتور عصام البشير كنا قد تطرقنا في حلقاتنا السابقة إلى أشكال من تجليات التجديد وقد تناولنا فيه موضوع التعددية ونحوها نحن اليوم بصدد الحديث عن جانب من جوانب التجديد في معالم الأمة الوسط سنتناول فيه عن قضية إصلاح المؤسسة الدينية أهلا بك يا دكتور عصام يا مرحبا مرحبا بكم في الله. هذه الحلقات التي نتواصل فيها سويا في حوارات مباشرة مع مشاهدين الكرام نعم هياكم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نعم تناولنا في الحلقات الماضيات حول المعالم التجديد الذي ينصلح به أمر الحكم الراشد أو الحكم الرشيد الذي ننشده لأمتنا والأصل فيه أنه يقوم على علاقة عاقدية بين الحاكم والمحكوم أساسها الرضا وأساسها التعاقد على مضمون يحقق مقاصد الشرع ويرعى مصالح الخلق وأن يكون ولي الأمر هو معبرا عن نبض هذه الأمة وعن همومها وآمالها وآلامها ومستجيبا لتطلعاتها المشروعة وأن لا يكون همه فقط هو يعني التحكم في مقاليد الحكم ولو خصما على حقوق هذه الأمم والمجتمعات تكلمنا أن مما يعين على الحكم الرشيد هي مسألة الـ الـ الـ البيع الرضاية والاختيار الحر الممثل لإرادة الأمة دون تزييف لها وتكلمنا عن مبدأ التداول السلمي للسلطة لأن أكثر مما ما أكثر ما أزهقت فيه النفوس عبر التاريخ هو مسألة يقتل الرجل أباه ويقتل الأب ابنه ويقتل الأخ أخاه في سبيل البقاء على الحق. وأن هذا مما يخفف من قضية الاستبداد وأشرنا إلى ضرورة استكفاء الأمناء وتقليد الصلحاء أن تكون المعايير معايير الكفاءة وليس معايير الولاء إن خير من استأجرت القوي الأمين والقوة راجعة إلى الكفاية العملية والأمان راجعة إلى الاستقامة الخلقية الدينية فلا بد من اجتماع الأمرين إني حفيظ عليم وأن تكون البطانة ممن تحض الحاكم على الخير وتعينه عليه وليس ممن تزيل له الشر وتحضه عليه وتأشرنا إلى أن المجتمع الذي يقوم فيه التنوع فالتعبير عن مكونات هذا التنوع في شكل تشكلات وأحزاب ما دامت تستضل بمرجعية الدستور وتلتزم النهج السلمي وتحافظ على الثوابت العليا فإن ذلك مما يعين أيضا على استقرار الحكم الرشيد وأشرنا إلى ضرورة الموازنة بين الحرية والمسؤولية والحرية والتنمية حتى تستقيم الأمة يبقى أيضا من مقتضيات التجديد الذي ننشده هو التجديد في إصلاح المؤسسة الدينية قديما كان هناك كانت المؤسسة الدينية المتعلقة بالفتية كانت مستقلة كاستقلال القضاء والفتوى كانت لا تتبع الحاكم الفتوى كانت من خصائص المجتمع ولعل أيضا مما ينصلح به الحكم الرشيد اليوم أن يكون دور المجتمع متقدما على, على دور الدولة الأمة هي الأصل والدولة هي إحدى أدوات هذه الأمة ولكن الخطأ الذي شاع عن بعض المفكرين الإسلاميين المعاصرين وشاع في عصور التخلف الحضاري هو القول بمركزية الدولة وهيمنتها على المجتمع ولذلك تجد كثير من الحكام يختزل المجتمع ويختزل الدولة في شخصه وعائلته وبطانته فكلها كأنها خادمة له والأصل أن الحاكم هو وكيل عن الأمة وهو أجير وهو خادم لها لا أن تكون هي خادمة له فدور المجتمع حينما يكون متقدما على دور الدولة إذا انحرف الحكم يصبح المجتمع حيا وهذا الذي في التاريخ حفظ لنا أمتنا بعد توفيق الله عز وجل انحرف الحكم ولكن بقيت الأم حية بعلمائها بتكافلها بأوقافها بتعليمها بتواصلها كانت ضاربة الجذور والأعماق في كل هذه المناح لأنها كانت حية ولذلك العالم كان لا يأخذ مرتبه من الحاكم كان يأخذه من الأوقاف وكان مستقلا بفتواه أو من موارده كما قال ابن المبارك لولا لو هذا لهذه الأموال لتمدل بها هؤلاء الحكام جعلونا ألعوب في أيديهم فالحاكم يستقل بمعاشه وبالتالي يستقل أيضا بفتواه فكانت الفتوى مستقلة ويتوجه بها العالم نصيحة للحاكم والمحكوم على السواء ومثل ما كان القاضي أيضا كان قاضي مستقلا بعلمه من الكتاب والسنة يأخذ علمه من الكتاب والسنة ولا معقب لقضائه ولا يستطيع الحاكم أن ينقض قضاء القاضي وقضاؤه نافذ إعمالا لمبدأ فصل السلطات ينبغي كذلك أن تستقل مؤسسات الفتوى أولا لبقاء مصداقيتها حية في الأمة أن تستقل بمواردها الإدارية والمالية نحن نعلم أن الأزهر من أكبر مؤسسات في العالم السني ل يعني قرون كثيرة جدا حافظ على دوره الرائد الناهض كان اختيار شيخ الأزهر من بين علماء الأزهر يختار وفق المعايير العلمية والأخلاقية والمنهجية والموضوعية وكان لا يشترط أن يكون مصريا حتى الشيخ محمد الخضر حسين كان شيخ للأسهر وكان شخصياً. تونسي الأصل ثم كان مستقلا بأوقافه جاء عبد الناصر فأمم أوقاف الأزهر وأصبحت مش يعني منصب شيخ الأزهر كان وظيفة يعينها الحاكم وفق معاييره هو ليست وفق المعايير العلمية وبالتالي أصبحت كأنها إدارة من إدارات الدولة والعاملون فيها أشبه بالموظفين يؤدون الواجب وانحسر كذلك دور مجلس البحوث كان مجلس عالميا مرجعيا للإفتاع عالمي يضم الخبراء على مستوى العالم الإسلامي من العلماء والفقهاء وبالتالي هذه المؤسسات لما تكون في ركاب السلطة ويصبح دورها فقط أن تسوّغ للأنظمة ما تريد أو أن تجد لها المبررات الشرعية تفقد ثقتها عند الأمة وتفقد مصداقيتها عند الجماهير ولذلك لا يلام الشباب من بعد ذلك إذا بحث عن مرجعيات أخرى هنا وهناك عند أبي فلان وأبي فلان حتى الشباب أصبحت لهم شعارات براقة يقولون الفتوى تأخذ من علماء الخنادق وليس من علماء الفنادق وتأخذ من علماء السغور وليس من علماء القصور فمهم أن يكون أن تعاد الهيبة مرة أخرى والاعتبار للمؤسس الدينية بدءا من معايير اختيار القائمين على هذه تكون مؤهلاتهم هي التي تقدمهم وليس ولاؤهم هو الذي يشكل اختيارهم في بعض البلدان دكتور عصام يتم بالانتخاب كأنه نعم نعم فيتم يتم على قاعدة بالمؤهلات الأخلاقية والعلمية هي التي تقدم ثم تكون لها الاستقلالية الإدارية ولا المالية وأن تكون لها أوقاف لأن المؤسسات الدينية الرسمية تحتاج إلى قاعدة من الباحثين وتفريق هؤلاء الباحثين ليعدوا مشاريع القرار القرارات من خلال أبحاث ومراكز أبحاث ودراسات تقوم بالمسح وبالاستطلاع وتأتي بالإحصاءات التي تعين على إيجاد الرؤية الناصحة الصحيحة وبالتالي هذه القاعدة إن لم تتوفر أوقاف تغني حاجة هذه المؤسسات الدينية فإنها تجعلها تبحث عن موارد لدعمها وهذا قد يؤثر فيها فهذا التصحيح لمسار المؤسسة الدينية مهم وأعتقد أن الدعوة لها في غاية الأهمية وهذا يجفف منابع المرجعيات الطفيلية التي تنشأ من هنا وهناك بغير هذا السبيل لا يمكن أن تحارب مثل هذه المرجعيات الطفيلية من الرويبضة التي تقوم هنا وهناك إلا من خلال إصلاح مؤسسات تكون فاعلة تكون حية قادرة على الصدع بكلمة الحق قادرة على أن تنصح الحاكم والمحكوم على السواء قادرة على أن تناقش كل قضايا الأمة على المستوى القطري على المستوى الإقليمي على المستوى العالمي وأن تقول هذا الرأي بالصوت الجهير العالي بكل موضوعية وحكمة وقادر على أن تقود وتسهم في مسيرة الإصلاح أيضا في الأمة التشريعي والقانوني والسياسي والاجتماعي والاقتصادي وقادر أن تجعل بينها وبين الحكم مسافة تتميز به عن المواقف فقد يسعى. كما يقال للحكومات ضروراتها وللشعوب خياراتها فأيضا للمؤسسة الدينية خياراتها التي قد تتميز بها عن ضرورات الحكام هم يقدرون كما يشعون لكن ليس بالضرورة أن تكون هذه الضرورات ملزمة للمؤسسة الدينية للفتوى أن تجد لها مسوغاً، وبالتالي إذا وجد أمثال هؤلاء العلماء بهذا الثقل العلمي والقيمي والأخلاقي والرباني فإنها تجبر حتى الأنظمة والحكومات أن يحترموها وأن يقدروا فتواها لكن للأسف هم يطوعون مثل هذه المؤسسات وأحيانا لا يحترمون أيضا شخوص القائمين عليها فيفتقدون حتى يعني ثقة الأمة ويفتقدون ثقة حتى من ولوهم لأنهم يعرفون أنهم قد يعني يجاملونهم في بعض المسائل ولذلك يصبح من الأهمية بالضرورة ونحن نتحدث عن حكم الرشيد العمل على إصلاح المؤسسة الدينية الرسمية وإعادة الهيبة لها وفق رؤية إصلاحية شاملة في كل نظمها وقوانينها وشخاص القائمين عليها حتى تعود للأمة الهيبة الصحيحة وبالتالي نتحدث عن أولي الأمر سواء كان من العلماء أو كان من الأمراء أمراء يجسدون حقيقة أول الأمر من الأمة وعلماء يستدون كذلك حقيقة العالم الرباني الذي يكون تعبيرا عن ضمير الأمة وهمومها وآمالها وألامها إذن هي دعوة لإعادة الثقة والهيبة للمؤسسة الدينية عبر رؤية إصلاحية أشرت لها في حديثك لنواصل شيخنا الفاضل بعد الفاصل <تصفيق> عدنا إليكم مشاهدين الكرام في برنامجنا برنامج الأمة الوسط لنواصل الحديث مع الشيخ عسام البشير في معالم التجديد ومعالم الوسطية تناولنا في الجزء الأول من الحلقة محاولات إعادة الثقة والهيبة للمؤسسة الدينية وقد استفاض في طرح رؤياه نتناول الآن معك شيخنا الفاضل الحديث عن تكرر في الفترة الأخيرة في ظل الربيع العربي والتحولات التي طرأت كثر الكلام عن قضية الخروج على طاعة ولي الأمر هذا الصوت بدأ باديا واضحا أكثر من المؤسسة الدينية تحمست له في مراحل وفي فترات معينة نحتاج أن نتوقف قليلا عند هذا المفهوم لو تكرمت أنا أولا أحب أن أشيد البداية التي بدأت في مشيخة الأزهر لإصلاح هذه المؤسسة ودعي المستشار القانون الضليع أستاذ طارق البشري لإعادة النظر في القانون المؤسس لمشيخة الأزهر وهناك محاولة لإعادة هيئة الكبار العلماء الذين ينتخب من خلالهم شيخ الأزهر ولا يكون تعيينا من الحاكم وإعادة النظر في المناهج المنظمة لجامعة الأزهر أعتقد هذه بداية إصلاحية نرجو أن تؤتي ثمارها وأن تتكامل لها من الجدية ومن العناصر ذوي الكفاية لتقدم لنا إن شاء الله نموذج تعود به هذه المؤسسات لدور الريادة والنهضة مرة أخرى وتستعيد عافية الثقة مرة أخرى نحن لدينا إشكال فيما طرحت أنت من سؤال في قضية المفاهيم والمصطلحات. مم. نحن تكلمنا عنه عرفنا ولي الأمر وعرفنا أن الطاعة طاعة مبصرة وأن هنالك حقوق وواجبات يؤدي الحق الذي له يؤخذ الحق الذي له ويؤدي الواجب الذي عليه. لكن تكلمنا هنالك مفهوم يحصل فيه لغط وهو مفهوم الخروج الخروج على الحاكم. في غالب اصطلاح الفقهاء هو محمول على الخروج المسلح فئة يعني هناك شرطان شرط الانحياز فئة متحيزة وتحمل سلاحا وتريد أن تفرض رأيها بقوة السلاح هذا الذي تكلم عنه الفقهاء قديما وعبروا عنه ابتداءا من موقف الخوارج الذين أطلق عليهم وصف البغاة لأنهم خرجوا على الإمام الشرعي وخرجوا بقوة السلاح ليقوضوا سلطان الدولة وأمنها أمن المجتمع فهذا هو المصطلح التحيز وحمل السلاح لكن وهذا بناه الفقهاء دائما في التاريخ على أن المفسد المترتب على الخروج أعظم من أي مفسد أخرى وهذا اجتهاد ولكن هناك دون, دون الخروج مظاهر أخرى مثلا المسيرات السلمية الاعتصامات الاضرابات هذه الصور بعض دساتير الدواء الدول وبعض قوانينها تنص عليها فأولا ليس ثمة خروج هنا إنما هو إعمال لنصوص دستور وقانون ينص على مشروعية هذه الوسائل وجواز تعاطيها فالمجتمع إنما يتحرك في ضمن مشروعية كفلها القانون والدستور ولو لم يكفلها الدستور والقانون ما دامت هي سلمية لا تخرب الممتلكات ولا تتعرض للأنفس ولا تتعرض للإضرار بمصالح المجتمع فهي لون من ألوان الجهاد المدني الجهاد المدني وهي لون من ألوان الأمر بالمعروف وهي لون من ألوان النهي عن المنكر وهي لون من أنوان الاحتساب الذي تشكل به الأمة عبر مؤسساتها ومنظماتها لونا ضاغطا لتحقيق الإصلاح لأن الأصل أن يبادر الحاكم بالإصلاح متما وجد الاختلال والذي يجعل الناس أحيانا ينفجر بركانهم هي انسداد منافذ الإصلاح حينما يبلغ الاستبداد مبلغا عظيما والفساد الفساد ليس فقط الفساد المالي فساد المالي الفساد الإداري الفساد السياسي بكل صوره وأشكاله ثم القمع لحريات الناس وتكميم الأفواه وضياع الحقوق وانتهاب الثروات وأن يكون الحاكم يرى أن بقاءه مرتبط بتحالفه مع القوى الغربية وليس باقترابه من شعبه حينما تنسد منافذ الإصلاح تنفجر ينفجر بركان الأمة ولذلك الواجب المبادر فهذه نوع من الأدوات السلمية ونحمد الله سبحانه وتعالى أن هذه الثورات حرصت على أن تؤكد على سلميتها مهما حاول البعض أن يجرها إلى غير ذلك ومهما حاول البعض أن يحدث اختراقا عبر ما عبر عنه بالبلطجية والبلاطجة والشبيحة ونحو ذلك أن يخرجوها عن مسارها كانت تؤكد على سلميتها وأنها حريصة على الحفاظ على الأمن المجتمعي ولكن المشكلة أن بعض الأنظمة تعتبر أن أمن المجتمع مختزل في أمن نظامها فأنا أعتقد هذه من الوسائل ليس من باب التعبديات وإنما من باب العادات الأصل فيها الإباحة والأصل فيها أنها لون من ألوان الحسبة والأمر بالمعروف والجهاد المدني ما دامت سلمية ولا تعبر عن تخريب للممتلكات وأن القوانين والدساتير في معظم البلاد تنص على مشروعية هذا العمل فالحقيقة ينبغي أن نعمل على إزالة الالتباس في المفاهيم ولا نطلق إطلاقات عامة ذكرها الفقهاء في سياقات مختلفة لا تتسق مع واقعنا بل الواجب بدل أن يتوجه الحديث على هؤلاء الشعوب المقهورة المظلومة المسحوقة أن يتوجه إلى ولي الأمر أن يبادر بإحداث الإصلاح الحقيقي الإصلاح الحقيقي في مجتمعه ويحقق الحكم الرشيد وذلك أدعى لنزع الفتيل من تصاعد حمى المطالبات وارتفاع سقفها ينبغي أن يكون التوجه الحقيقي هو تحقيق الإصلاح دون التعويل أيضا على شماعة الأعداء في الخارج فإن الناس يشعرون بحجم المعاناة التي تتصل بهم هذا أيضا جزء من رسالة الإصلاح المؤسسي للمؤسسة الدينية أنها تصلح أيضا في عالم المفاهيم وفي عالم المصطلحات وتوضح للأمة ما يجوز لها وما لا يجوز عليها لكن بطريقة علمية صحيح صحيحة وأن أن لا تقفز بالمصطلحات الفقهية القديمة وتعمل على إسقاطها على واقع مختلف تمام تماما يحاول أن يعبر عن مشروعيته ضمن الأطر القانونية التي يقرها الشرع والدين وتقرها هذه الدساتير والقوانين كذلك إذن هي حالة من حالات إعادة الهيبة أو يعني خلينا نتكلم أنها هي رؤية للإصلاح أو إصلاح المؤسسة الدينية في إطار معالم التجديد وبالتالي أيضا قضية الخروج على طاعة ولي الأمر ينبغي أن لا يأخذ هذا المصطلح أكثر من مداه وأن يوجه أيضا للحاكمي كما يوجه إلى الشعوب كل الشكر لك دكتوري الفاضل على ما أطنبت به في هذه الجزئية في إصلاح المؤسسة الدينية على أمل إن شاء الله أن نتواصل في معالم التجديد في الأمة الوسط في حلقاتنا القادمة كونوا معنا دائما بخير دمتم بحفظ الله وبرعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته